وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ والذين لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ غُلُو الْأَلْبَابِ المخلّفين يتعلم دينه هم يتبقه في دينه كل الرجال والنساء عليه يتبقى في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهنب هذا واجب لأنك مخلوق لعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله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 في دروس السيرة النبوية العطرة المباركة إلى بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا مما سبق أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة أو الصادق كان لا يرى رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء كان يتزود بما يحتاج إليه من الطعام والشراب ويصعد حرا غر حراء فيتعبد الليالي دوات العدد فإذا نفد زاده رجع إلى خديدة فزودته بزاد فرجع إلى هكذا حتى جاءه جبريل لأول مرة بأول الآيات نزونه هي اقرأ باسم ربك الذي خلق الوحي أيها الأحبة وحي الله تبارك وتعالى لأنبيائه له أنواع وصور ما هي أنواع الوحي وصوره؟ من أنواع الوحي تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب من وراء حجاب إما في اليقظة وذلك مثل تكليم الله موسى عليه السلام ومثل ما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرائي والمعراج وإما في المنام كما في حديث ابن عباس ومعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي فقال فيما يختصم الملو الأعلى فأول نوع من أنواع الوحي أن يكلم الله نبيه بما يريد من ورائح حجاب إما في اليقظة أو في المنام والذي عليه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أن نبي الله موسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام سمع كلام الله الأزلي القديم الذي هو صفة من صفاته وليس المسموع الكلام النفسي كما تزعم الأشاعرة وليس مسموع الكلام الذي خلق الله في الشجرة كما زعمت المعتزلة ومن أنواع الوحي إعلام الله أنبياءه بوساطة جبريل اعلام الله أنبياءه ما يريد بوساطة جبريل وهذا هو ما يرى بالوحي الجلي الوحي الجلي ولذلك حالات مجيء جبريل إلى النبي لو حالات منها أن يظهر جبريل في صورته التي خلقه الله عليها صورة الملائكية وهي حالة نادرة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هذه الحالة إلا مرتين مرة وهو نازل بعد فترة الوحي من غار حرام ومره في السماء ليلة الإسراء والمعراج الحالة الثانية أن يأتي يا جبريل في صورة رجل وكان غالبا يأتي في صورة دحيا الكلبي ويراه الناس ويسعون قولا لكن لا يعرفون ان هو ايه جبريل لان هو في صوره بشر او في صوره رجل غير معروف كما في حديث عمر المشهور بينما نحن عند رسول الله صلى الله, صلى الله عليه طلع علينا رجل شارد بيض الثياب لا يرى عليه ثياب ولا يعرف منا احد سالتا ان ياتي في صورته الملكيه وفي هذه الحاله لا يرى ولكن يصحب مجيئه صوت كصوت الجرس او كدوي النحل وفي هذه الحالة يتحول النبي من حالات البشرية الخالصة الى حالة يحصل فيها استعداد للتلقي عن الملك وهذه الحالة هي اشد الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان ليتصبب عرقا في اليوم الشاتي البر من شدة الوح الحالة الثالثة من أنواع, الوحي أو النوع من أنواع الوحي القذف في قلب النبي أن يلقي الله أو جبريل في قلب النبي ما يريد من الوحي مع تيقن النبي أن ما ألقي في قلبه إيه؟ من قبل الله تعالى وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس جبريل نفت في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبوا بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعة ومن أنواع الوحي الإلهام وهو العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلب نبيه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم خامسا الرؤية في المنام ورؤية الأنبياء وحي ولذلك لما رأى الخليل إبراهيم عبدالله في المنام أنه يذبح إسماعيل بادر إليه إلى الامتثال وتنفيذ الأمر لأنه يعلم أنه وحي من الله تبارك وتعالى والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه بأن ما ألقي عليه حق من عند الله وليس من خطرات النفس ولا نزغات الشيطان وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش ونحوهما زي ما أنت بالجوع تحس بالجوع تحس بالعطش كذلك النبي لما يلقى في قلبه يقين عنده هذا من إيه من الله سبحانه وتعالى وهكذا تحدثنا عن بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرفنا في حليث أمنا عائشة كيف رجع إلى خديجة يرجح فؤاده يقول زملوني زملوني إلى آخر الحديث وبعد هذه المرة فطر الوحي فطر أي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام غابت جبريل عن النبي كده ايه فترة كده اختلف في مقدارها فقيل كانت اياما وقيل كانت اربعون يوما وقيل ستة اشهر وقيل اكثر من ذلك والاقوال اللي هي ستة اشهر سنتين وثلاثة اكثر هذا لا تصح والراجح والله اعلم ان جبريل انقطى عن النبي ايه, ايه اياما اياما في فترة الوحي هذه جاء في صحيح البخاري رواية معلقة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي حزن حزنا شديدا حتى غدا مرارا إلى الجبل ليرمي بنفسه من رأس الجبل فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدل جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فتغ الوحي غدا لمثل ذلك هذه الضواية وإن كانت في صحيح البخاري لكنها ليست على شرط الصحيح لانها من البلاغات وهي من قبيل المنقطع والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين فلماذا أورد هذا الحديث المنقطع قال لعله ذكره لينبهنا إلى أن هذه الرواية مخالفة لما صح عنده من حديث بدء الوحي نحن ذكرناه أو لم, تذكر أو لم تذكر هذه الزيادة في حديث إيه؟ بدء الوحي ولو أن هذه الرواية كانت صحيحة لا أولناها تأويلا مقبولا أما وهي على هذه الحالة من الضعف فلا نكلف أنفسنا عناء البحث عن مخرج لها فهي رواية ضعيفة إنه يقول إنه لما غاب عن الوحي سيطلع الجبل ويرم نفسه هذه, إيه؟ هذه لا تصح وفي أثناء فترة الوحي أي انقطاعه كان عليه الصلاة والسلام أيضا يذهب إلى غار حراء برض فيخلو فيه ويتعبد وبينما هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل في صورته التي خلقه الله عليها سادا ما بين الأفق فرعب منه خاف ثم رجع إلى السيدة قديدة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فكانت أول آيات نزلت بعد فترة الوحي آمرة له بالإنذار قم فأنذر وداعية إلى توحيد الله وربك فكبر دعية إلى توحيد الله وتعظيمه وعبادته وحده وترك عبادة غيره فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم باللقاء الأول لما قالوا ايه اقرأ وارسل باللقاء الثاني لما قالوا ايه قم فانذر فالصحيح أن أول ما نزل اقرأ وأن المدثر أول ما نزل بعد, الف... بعد فطور الايه يدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوح فقال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء أي جهة السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الذي جاءني بحراء أي الملك الذي جاءني بحراء قبل ذلك قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجائفت منه حتى هويت على الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ثم حمي الوحي وتتابع ثم حمي الوحي وتتابع وهناك رواية تقول أن أول ما نزل بعد فطور الوح سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والصحيح ما ذكرناه أن أول ما نزل بعد انقطاع الوحي بعد أول مرة هو المدثم ولعل صورة الضحى نزلت في فطور الوحي مرة ثانية بعد ذلك عن النبي صلى الله وسلم فلما أمر بالإنذار قم فأنذر بدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة كيف يبدأها حديث الله يجب في صحن الكعب يقول إني نذير لكم بين يدي عدوين كده على الملأ لا لابد من التمهيد لابد من التمهيد والتخطيط ولابد من جذب عصبة وإن كانت قليلة تقب بجواره عليه الصلاة والسلام تحميه وتدفع عنه لأنه سيفاجئ الناس بتغيير عقيدتهم بتغيير عقيدتهم فكانت الحكمة تقتضي أن يبدأ عليه الصلاة والسلام الدعوة سرا أن يبدأ الدعوة إيه؟ سرا فبعد نزول آيات المدثر قام صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام سرا حيبدأ الدعوة مين؟ بطبيعي أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وألصق الناس به وكان أول من آمن به من النساء بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها ثم أول من آمن به من رجال الأحرار الأشراط صديق الحميم أبو بكر عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه وأول من آمن به من الصبيان ابن عمه والمترب في حجره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان السنه إذاك عشر سنين وأول من آمن به من الموالي حبه ومولاه ومتبناه زيد ابن حارثة وأول من آمن به من العبيد بلال ابن رباح الحبشي وكذلك سارع الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا نولى شك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من استقامة وحسن السيرة والتنزل عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والوقع في الآثام فهذا الترتيب في إسلام السابقين هو أرجح الأقوال في ترتيب إسلام السابقين الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه لم يكتفي بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قام أبو بكر بالدعوة أيضا إلى الإسلام سرة وهذا هو واجب كل من يهده لو تعاذ الإسلام كل من يهده الإسلام يجب على طول بعد ما يهتدي يبدأ في دعوة الآخرين وهداية, وهداية الآخرين فلم يكتف أبو بكر رضي الله عنه بدعوة بالإسلام فقط بل بدأ يدعو الناس أيضا سرا إلى الإسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وكان له فضل كبير في إسلام كثير من أشراف قريش وكبرائها فأسلم بدعوة أبو بكر جماعة من الأشراف منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته ثم أسلم بعد ذلك الرعيل الأول والرعيل الثاني والثالث وكثرة الصحب كثرة ليست قليل ليست كثيرة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يجتمع فيه بهؤلاء الأصحاب الذين آمنوا به وصدقوه لأنه برضو ما يقدرش يجتمع أصحابه علانية وجهرة ما يقدرش يجتمع في صحن الكعبة ولا على جبل الصفا بد أن يلتقي بهم ليربيه ويعلمهم ويبلغهم ما يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى فاختار عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ابن الأرقم وكان الأرقم رضي الله عنه من السابقين الأولين وكان الدار منتدى يجتمع فيه المسلمون ويعبدون الله سرا ويلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأصوله ويتعهدهم بالتربية حتى كون منهم أناسا يستهنون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام منهم يأتي إلى دار الأرقم مستخفيا خشية أن يناله أذى قريش وكانت دار ابن الأرقم عند جبل الصفا ومكث صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الدار حتى أسلم الفاروق عمر ابن القطاب رضي الله عنه فاستعلنوا بعبادتهم وراغموا أهل مكة وأذلوهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرقم دارا بالمدينة مكافأة له على ما أدته داره بمكة من خدمة جليلة الإسلام في أول عهده فكانت هذه الدار أول مدرسة في الإسلام بل كانت أكبر جامعة وأعظم جامعة عرفها العالم اعظم رجال عرفهم التاريخ ولا تزال هذه الدار مفخرة خالدة للارقم رضي الله عنه على مدار التاريخ وشذا جميل وعطر طيب يتضوع الى يوم القيامة ومضى, ومضى ابو بكر رضي الله عنه يدعو الناس الى الاسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ايد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعصبة مؤمنة رباهم على التضحية من اجل العقيدة ومن اجل الدين وحرصا على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وبعد ثلاث سنوات من الدعوة سرا جاء التكليف من رب العالمين لنبيه الأمين بأن يجهر بالدعوة وأن تكون الدعوة علانية فانتهت السرية منذ ذلك التاريخ أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات من عمر الدعوة السرية أن يصدع وأن يجهر وأن يبلغ الناس جميعا ما أوحاه الله إليه فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة واستعلن بها هو وأصحابه فلم يبعد منه قومه ولم يرد عليه حتى عاب آلهتهم وسفها أحلامهم وبين لهم ما هم فيه من الضلالة والجهب فحينئذ جاهروه وصحبه بالعداوة وعزموا على مخالفته عصبية وجهلا ولما لم يمكنهم أن يقرعوا الحجة بالحجة وافحموا لجأوا إلى السباب والشتم والإيذاء والتعذيب ومن ثم بدأ دور المحنة والبلاء وكان دورا طويلا شاقا أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من دفاع عمه أبي طالب عنه ووقوفه بجواره وأوذي المسلمون غاية الإيذاء ولا سيما العبيد والضعفاء فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخف الجناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيهر يا بني عدي لبطون قريش يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمعوا عنده وكان الرجل إذا لم يستطع الخروج يبعث من عنده من يتحر له الخبر ويعرف له الحقيق فجاء أبو لهب وقريش والنبي على الصفا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي هما في الوادي تحت هو في الجبل أولى عن جبل يرى خلفه ما لا يروني إيه في أسفل قال لو قلتلكوني ورايا يعني عدو يريد أن يغير عليك تصدقوني قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدق قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب للأسف عم النبي عم النبي قال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا طلعنا من بيوتنا وجيبنا عشان تقول هذا الكلام تبا لك تبا أي هلاكا وموتا فأنزل الله تعالى في الرد على أبي لهب تبت يدا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 وكانت تضع الشوك في طريقه والقضر على بابه فكان ينحي ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف في جار يعمل كده مع جاره أي جوار هذا يا بني عبد مناف فلا عجب إذا كان الله عز شأنه توعد امرأة أبي لهب بشريد العذاب كما توعد زوجها ولما سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله وسلم هو جالس في المزل عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها حجر ملء الكف فلما وقفت عليهما أقض الله ببصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبو بكر فقالت يا أبو بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدت لضربت بهذا الحجر فانصرفت فقال عبك يا رسول الله أما تراها رأتك قال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني وهكذا حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المرأة التي جاهرته بالعداوة فلما رأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته يسفه أحلامهم ويذم آلهتهم ويدعوهم إلى ترك ما يعبدون وآباؤهم الأقدمون حاولت قريش بكل الأساليب وكل الطرق أن تصد النبي صلى الله سمعنا هذا الدعوة وأن الناس من خوله استخدموا لذلك أساليب كثيرة من أساليب قريش التي حاولت أن تتوقف بها الدعوة وتسكت بها صوت الحق أنهم حاولوا أن يصرفوا أبا طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا إليه فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في دينا ومسجدنا تنهه عنا فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله وسلم أي بني هؤلاء أعمامك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم فحلق رسول الله صلى الله وسلم ببصر إلى السماء فقال ترون هذه الشمس قالوا نعم فقال ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة إذا كنت تقدروا تستوقدوا من الشمس أنا أترك إيه؟ الأمر الذي بعثني الله به وفي رواية قال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من النار فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا راشدين وحاولت قريش مرات عديدة الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوساطة عائلته ولكنها فشلت كذلك حاولوا تشويها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يتهمونه بالتهم ويصفونه بالصفات الذميمة والقبيحة فقالوا ساحر شاعر كاهن مجنون وقالوا في القرآن سحر يؤثر فبرأه الله قالوا فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ثم لجأوا إلى الاضطهاد والتعذيب لجأوا إلى الاضطهاد والتعذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه ولمن آمن معه وأوذي عليه الصلاة والسلام إيذاء كثيرا من هذا الأذى الذي لحقه من قومه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم يعني به الصلاة وليس محمد كده بيصلي كده وبحطه ويشه في الأرض كده هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لا لأطأن على رأقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله ويصلي لما صلى الرسول قال إيه الحق محمد بيصله فجاء يزعم أنه قادر على أن يفعل ما توعد به قال فما فجأهم منه إلا هو يرجع إلى الوراء ناقصا على عقبيه ويعمل يتقي بيديه فقيل ما قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دن مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ومما لحقهم من الأذى ما ذكره مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصل عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها في جمل مدبوح من يقوم يجيب البطن الجمل ويحطه على محمد ويصلي فانبعث أشقاهم فلما سجد صلى الله سلم وضعه بين كتفيه ومع ذلك ثبت عليه الصلاة والسلام في سجوده وهم يضحكون ويتمايل بعضهم إلى بعض فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة فأقبلت تسعى وثبت النبي حتى جاءت فاطمة وألقت عنهما وضعوا على ظهره وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى منهم بعضهم اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان فقتلوا جميعا يوم بدر كذلك لحق الصحابة رضوان الله عليهم من الأذى الشيء الكثير أوذي أبو بكر رضي الله عنه نفسه فضلا عن ضعفاء المسلمين وقصة بلال رضي الله عنه مشهورة قصة تعذيبه بسبب إسلامه يقول عبد الله بن مسعود أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وسهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروا في الشمس لبس قمص حديد ومحتوظ في الشمس فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم أي وافقهم على ما أرادوا اضرب اضرب عذب اكفر محمد تحت وطأة تعذيب اجابهم الى ما قال كارهة الا بلال فانه هانت عليه نفسه في الله وهان عليه قومه فاعطوه الولدان اعطوه جعله زغيرة واخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول احد احد احد احد اذا كثير وتعذيب والطغاد لحق النبي صلى الله سلم وأصحابه ومع ذلك صبروا كما أمرهم الله تبارك وتعالى واحتسبوا الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأذى يشتد بأصحابه أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا رضي الله عنهم فماذا كان من شأنهم في هذه الهجرة وما هي الدلوس المستفادة التي نأخذها من هذه الهجرة كانت للهجرة إلى الحبشة أسباب منها الأذى والاضطهاد والتعذيب الذي لحق الصحابة رضوان الله عليهم كما أشرنا ومنها الفرار بالدين الفرار بالدين فالله سبحانه وتعالى قد أمر المستضعفين في الأرض بالهجرة إن أرض واسعة فإيايا فاعبدوا فإذا صنعف مسلم في بلد وعجز عن إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إلى أرض يستطيع فيها القيام بشعائره إذا كان يستطيع الهجرة فكان الفرار بالدين خشية الافتتان سببا مهما من أسباب الهجرة إلى الحبشة ومنها نشر الدعوة إلى خارج مكة يهاجرون فينشرون الدعوة ومنها البحث عن مكان آمن للمسلمين هم في مكة مش أمنين على أنفسهم فهاجروا يبحثون عن بلد يأمنون فيه على أنفسهم قبل لماذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام على الأصحاب بالهجرة إلى الحبشة دون غيرها من البلاد لماذا خص الحبشة لماذا لا يخص اليمن ما ما هنا, هنا لماذا خص الهجرة بالحبشة أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبب في الهجرة الحبشة بقوله لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وكان النجاش ملكا وكان نصرانيا لكن كان ملكا عادلا كان ملكا عادلا وكان موصوفا بالصلاح فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالحبشة ملك صالح يقال النجاشي لا يظلم أحد بأرضه وكان يثني عليه فلذلك أشار عليه الصلاة والسلام على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم إن الحبشة هي متجر قريش والتجارة كانت عماد الاقتصاد القرشي والحبشة تعتبر من من مناكز التجارة في الجزيرة فربما عرفها بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التجارة وحاولت قريش أن تطارد, أن تطارد المهاجرين من الصحابة وتردهم إليهم لينتقموا منهم فيعذبوهم أو يقتلوهم فأرسلوا إلى النجاشي وفداً ليردهم إليهم ولكن النجاشي لصلاحه وعدله أبى أن يرد المهاجرين أبى أن يرد المهاجرين مع وفد قريش الذي بعثته إليه ليرد عليهم المهاجرين إليه وفي أثناء إقامة المسلمين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى أسلموا حمزه رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلما اسلم حمزه وعمر يعني المسلمون وجدوا في ذلك منادا وصاروا يعني يبحثوا يعني يظهرون إسلامهم ويظهرون عزتهم وكرامتهم بإسلام حمزه وعمر رضي الله عنهما فبلغ الخبر بلغ الخبر المهاجرين في الحبشة أن حمزة أسلام عم النبي الأسد المشهور المعروف بشجاعته وجرؤته وعمر كذلك الفاروق المشهور بجرؤته وشجاعته فكان الخبر بإن بإسلام حمزة وعمر السبب في ان المهاجرين يرجعون إلى مكة بعد الهجرة الأولى هذا هو السبب الرئيس في, هجرة في عودة المهاجرين إلى الحبشة ولكن هناك سبب يروى في قصة باطلة يجب التنبيه عليها ولا يجوز تركها هذه القصة هي المعروفة بقصة الغرانيق قصة الغرانيق. ما هي الغرانيق؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن ألقى الشيطان على لسانه مدح اللات والعزة فقرأ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا ومدح الأيه ومدح هذه الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون فسر المشركون بذلك ولذلك لما قرأ اخر الصورة فاسجدوا له سجدوا معه سجدوا معه فقالوا لم بلغ الخبر في الحبشة المهاجرين ان اهل مكة اسلموا فرجع المهاجرون الى مكة هذه القصة يا اخواني يقول فيها العلماء أنها قصة أسطورة باطلة لا تصح أبدا لا تصح أبدا كيف نفند هذه القصة ونبطلها أولا من القرآن الكريم الله تعالى قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فتوعد الله رسوله أنه لو تقول في القرآن قولا قولا صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما يدفع عنه عذاب الله دافئ فلو تقول لفعل الله به ولكن الله لم يفعل به فثبت نولمه لم يتقوى ثانيا الله عز وجل قد تكفل بنفسه بحفظ هذا القرآن الكريم فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فكيف يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يدخل في القرآن ما ليس منه فهذه الأدلة النقلية من القرآن تدل على بطلان قصة الغرانيق التي جعلها بعضهم سببا في عودة المهاجرين إلى مكة من الخبش أما بطلانها من جهة العقل بعد أن قامت دليل العقلي عليها دليل نقل عليها أجمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا إذ لو جاز هذا من الرسول لجاز عليه الكذب والكذب على الرسول محال إذ صدور مثل هذه القصة عن رسول محال ولو قالوا عمدا أو سهوا لم تكن لو عصمة وهذا مردود فدل ذلك على بطلان هذه القصة ثم إن القصة تنافي التوحيد الذي ظل عليه الصلاة والسلام يجاهد من أجل نشره منذ أن قال لرب قم فأنذر إلى أن توفي فكيف يمدح الأصناب وهو الذي بعث ليهدمها في قلوبهم ثم إن هذه القصة كما أنها لا تثبت من جهة باطلة بالدليل النقلي والدليل العقلي فإن اللغة أيضا تبطلها لأن الكلام فيها كلام ركيك ضعيف لا يرتقي إلى درجة البلاغة التي كان عليها القرآن الكريم وبسببها عجز العرب عن أن ياتب بشيء من مثل القرآن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 اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كثروا وعزوا بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأن المهاجرين إلى الحبشة قد نزلوا بلدا. أصابوا به أمنا وقرارا وأن النجاشية قد منع من لجى إليه منهم ورأوا الإسلام يفش في القبائل أرادوا أن يتخذوا قرارا حازما يقضون به على هذه الدعوة فرأوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأمرهم فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم شعب بني هاش ومنعوه ممن أرادوا قتله فأجابوه لذلك حتى الكفار منهم فعلوا ذلك حمية للرحم والقرابة على عادة الجاهلية في ذلك ولم يشد عن هذا الإجماع على حماية الرسول إلا أبو لهب ابن عبد المطلب فقد انحاز الى قريش وظهرهم على ابن اخيه سبحان الله سبحان الله فلما رات قريش ان بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب محمدا في الشام يعني حفظوه وصنوه وعدل القريش عن الوصول اليه لقتله اجمعوا امرهم واتمروا فيما بينهم على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني, على بني هاشم والمطلب ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم لا يجوزوا منهم ولا يزوجوهم ولا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاعوا ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا حتى يسلموا رسول الله إليهم ليقتلوه وكتبوا هذا في صحيفة بخط منصور بن عكرمة في رواية بن إسحاق وقال ابن سعد بخط بغيض بن عامر المهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكاتب فشلت يمينه وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة هلال المحرم سنة سبع من النبوة فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة مخصرين في الشعر في الشعب اللي هو بيسمونه دلوقتي في العاصر محاذ الحصار الايه الاقتصادي الحصار الاقتصادي الذي يفرضوه على كل من ارادوا من ايه من المسلمين فالحصار الاقتصادي هذا السلاح كافر يستخدم الكفار من منذ ان بعث النبي عليه الصلاة والسلام اقام ابن هاشي وبن مطالف الشعب مع رسول الله سنتين او ثلاث حتى اصابهم الجه وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا ممن أراد صلاتهم من قريش وكان ممن يصلهم حكيم ابن حزان ابن أخي السيدة قديجة رضي الله عنها وهشام ابن عمر العامري وكان أوصلهم لبني هاشم وذلك أنه ابن أخي نضله ابن هاشم ابن عبد منافل أمه ولذلك كان هشام لبني هاشم واصلا وكان ذا شرف في قومه فكان ياتي بالبعير وبن هاشم وبن الشعب ليلا قد اوقره طعاما يمحمل عليه حمل ثقيل جدا على الجمل حتى اذا بلغ فمه الشعب خلع خطامه من رأسه اي الزمان ثم يضرب على جنبي ثم ياتي به قد اوقر برا قمحا فيفعل به مثل ذلك وفي ذات يوم كان حكيم ابن حزام مع غلام يحمل قمحا يريد بها عمته السيدة قديجة رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب فقابله أبو جه فتعلق به ريح فين متوديش وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة فاتفق مجيء أبو البختري ابن هشام بن الحارث فقال لأبي جهل ما لك وما له فقال يحمل الطعام إلى بني هاش قال طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه أتمنعه أن يأتيها بطعامها خلص بلا الرجل فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر فأخذ البختري لحابعير فضلبه به فشجه وطئه وطئا شديدا وحمز بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله وأصحابه فيشمت بهم ومع كل هذا فقد كان رسول الله صلى الله وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهرا لا يتقي في ذلك ولا يخاف أحدا من الناس فلما أسلم عمر وأعز الله بالإسلام وتمكنوا من الصلاة بالمز الحرام ووصل الخبر إلى الحبشة كما قلت رجعوا إلى مكة فدخل منهم من دخل في جوار نفر من أهلها في جوار نفر من أهلها وعصمهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم. ولكن اشتد العذاب مرة ثانية بالمسلمين ومنهم المهاجرين الذين عادوا إلى مك اشتد أكثر من ذي قبل بعد أن المهادنة التي أعقبت إسلام عمر عنه فاضطروا للخروج إلى الحبشة مرة ثانية وهاجر كفحابة كانوا في الهجرة الأولى لا يعدون على أصابع اليدين يعني عشر اتناشر رجل امرأة عشر رجال وفيه ممرأتين بينما في الهجرة الثانية كانوا ثمانين رجلا وقيل اثنان وثمانون وقد سمى المؤرخون هؤلاء المهاجرين الى الحبشة مرة ثانية وعدهم عدا فلما وصلوا الى الحبشة ورأت قريش أنهم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأصوا بها دارا واستقرارا وعلموا أن النجاشي أحسن نزلهم وأكرمهم وأنه لا يذيم أحد عنده بعثوا إلى النجاشي بهدايا كثيرة إغراءا له وإطماعا في أن يرد عليهم هؤلاء المهاجرين لكن الرجل من عقل وحكمته دعا المهاجرين وسمع منهم ما سمعوه أو بعض ما سمعوه من رسول الله من القرآن وأراد الوفد أن يوقع بين النجاش وهذا النفر قالوا ذا النوم يخالفونك في عقيدتك في المسيح ابن مريم فقال ما تقولون في عيسى ابن مريم فقرأوا عليه القرآن فقال والله ما هذا وما جاء به عيسى إلا يقرد من مشكات واحدة وأسلم النجاشي رضي الله عنه وبهذا نكون انتهينا من دراسة السيرة إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التمام والانتهاء وأن يمدنا بمدد من حول وقوته وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يرزقنا التأسي برسول الله